عن أبي بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال تلذ فيه على السهري. رواه يوسف ابن شعيب عن الأوزاعي. تلذ فيه عن أوزاعي. رواه يوسف ابن شعيب. يوسف ابن شعيب عن الأوزاعي. عن حسان ابن عفية راح على القلم عشان يشيل منه سوء الله حب عن جابر عن النبي بقنا الصديق رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع ثم ما عنه عن حسان ابن عطيه وقيل أخبر. وقيل عنه عن حسان عن مين عن الاوزاعي نعم. يبقى تحت يوسف بن شعيب قيل ما تيت ناش هذا طلعناش مرة على الصقر انت اللي لقيتوا <تصفيق> <حيلا> علاقات <عن مون. تصفيق> لنا شكرا بسم الاوزاعي عن تحت عن عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن محمد، ما تمدش أو عن جابر، عن أبي بكر مرفوع. عن ذا؟ عن أبي بكر؟ شوف عن جابر؟ عن جابر. عن جابر عن أبي بكر. السلام عليكم. عن جابر عن أبي بكر مرفوع. ورواه عقبه بن عامر عن الاوزاعي ورواه عقبه بن عامر عن الاوزاعي عن مكحول عن عطاء عن جابر بن جابر عن أبي بكر، وقال فهو يحيى بن عبد الله الحراني وغيره، فروه عن الاوزاع لما تحت مين تحت عقبة يحيى بن عبد الله وغيره. عن الأوزاع عن عطاء عن جابر عن أبي بكر من فعله من فعل عن موقوفا موقوفاً قال كذلك رواه قتاده عن عطاء فين عطاء قتاده يبقى فين تحت مين تحت مجهول تلميذه هو عن عطاء عن جابر خلاص ضم في قوس ضم في قوس لا قتاده عفوا تمام عطاء مع عطاء منك طيب او قد قدم مع ممكن اكتب عن جبل عن ابي بكر موجود وكذلك روى هو بن كيسان عن ابي نعيم أكتب واحد فين أنت أجد في هذه الطبقة وابن ابن كيسان تمام وكذلك رواه ابن كيسان ابو نعيم عن جابر يبا واحد فين لا واحد ابن كيسان عن جابر عن أبي بكر برضه موقوفه وكذلك رواه ابو الزبير المكي عن جابر يبقى الزبير زو... المكي تحت وهبه لذلك بدأ ابو الزبير مع وهبه بس. في قوس واحد عشان ما نطورش قال ورواه عمرو بن دينار عن جابر فاختلف عنه فرواه الحفاظ من اصحاب عمرو عن عمرو عن جابر يبقى عمرو بن عمرو بن دينار تحت دول ايوه عن جابر رواه الحفاظ عن عمر يبقى اكتب الحفاظ عن عمرو تمام، ممكن كده ها ضموا بها القصمة من هنا موقوفا ورؤيا عن شعبة وابن عينا جميعا تحت الحفاظ شعبة وابن عينا شعبة وابن عينا عن عمر الديناف عن جابر عن أبي بكر مرفوعا كفار قنات؟ قد يستشوف تحق بصدق صنع دل طلعت اللي قليل وقيل عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر فين حسان بن عطيه؟ اكتب مش الاوزاع حسان بن عطيه يا تكتب هنا حسان بن عطيه حسان بن عطيه تمام روع عنه الاوزاع الاوزاع فين فين عندك يلا مش مشكله عن حسان صدره الدرقوتني بقيله قيله عن جابر؟ عسال ابن عن جابر؟ عن جابر عن ابي بكر مرفوعا امسك القلم الاحمر تبناه الرجال عشان نصلي معاه؟ مشاهد فاضي. عندك بارك الله فيك فرواه يوسف ابن شعيب يوسف بن شعيب ضعيف تمام بابا سعيد عندك بارك الله فيك عقبه ابن عامر صادق تمام يحيى بن عبد الله وغيره عن الاوزاع عن الحسن بن علي يحيى بن عبد الله الحارواني هذا ضعيف تمام <تصفيق> طيب بسك الله طيب طيب يا اخوان ننظر لهذا الحديث هكذا الحديث من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر اختلف في هذا الحديث على الرفع والوقف الرفع هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا وهذا الفقهاء اللحم المطبوخ أو ما مسه النار فخلاف كما تعلمون بين الفقهاء هل يتوضا مما مسته النار او لا يتوضا فهذا الحديث فيه انما بكر يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم صلى معنا انه لم يتوضا وقيل هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو عن أبي بكر من فعل أبي بكر وفعل أبي بكر ليس حجه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهنا اختلف على حسان بن عطية هذا حسان بن عطية الحديث واحد لم يختلف عليه عن الاوزاعي فجاء عن الاوزاعي وقد اختلف عليه هذا الحديث كما ترون وهنا كذلك فمرة روى عنه يوسف بن شعيب عن اوزاع عن حسان بن عطية عن جابر ومره هنا قيل عن اوزاع عن حسان فزاد محمد ابن عائشة وهنا روى عقبة بن عامر عن اوزاعي عن مكحول عن عطاء عن جابر عن ابي بكر موقوفا هذه اللي هو موقوفه ويد عقبه بن عامر ما يشبه الرفع قل ما يشبه الرفع وهنا رواه يحيى بن عبد الله ريم عن الاوزاع عن عطاء عن جابر وهنا قيل عن الاوزاع عن حسان بن عطية عن جابر عن أبي بكر لما نأتي روايه يوسف بن شعيب هذا ضعيف ورواية قيل هذه تمام ممردة فكان هذا الاسناد أيضا معنى اسناد مننكر وذكر محمد بن عائشة في هذا الاسناد أيضا منكر بقيت معنا روايه عقبة ابن عامر عن الاوزاع عن عطاء بما يشبه ماذا الرافع هذه الرواية عن ابن عبد الله لكن تابعه من غيره ومعلوم عندنا أننا قلنا من قبل ان الدار اذا إذا ذكر الرجل وذكر الغير أن هذه الطبقة والتلاميذ هنا أكثر وأحفظ لا سيما أن عبد ابن عامر روى هذه الرواية مترددا ليس جازما بماذا بالرافع فتكون هذه الرواية الاحفظ هذا هو المحفوظ عن من؟ عن الأوزاعي ويكون ذكر الرفع هنا ماذا شاف وأما رواية الأوزاعي عن حسان بن عطيه عن جابر رواية أوزاعي عن حسان بن عطية هنا عن جابر فقد صدرها بصيغة أيضا التمريد فتكون ايضا هذه الروايه ماذا منكره ويكون الثبت عندنا ما رواه يحيى بن عبد الله وغيره عن الاوزاع عن عطاء عن جابر عن أبي بكر موقوفا ومما يدل على صحة ما رواه الاوزاع وعلى أنه المحفوظ عن عطاء أنه قد تبع كذلك بروايه قتاده فقد تبع قتاده الاوزاعي على ذلك عن عطاء عن جابر عن أبي بكر ثم يدلك أيضا على صحة هذا الترجيح أن عطاء قد تبع على هذا الوجه فتابعه وهب بن كيسان فرباه عن جابر عن أبي بكر موقوفا وأبو الزبير المكي ومحمد بن مسلم تدرس تابع أيضا عطاء وهب بن كيسان على ذلك إذن صارت الرواية الوجه الراجح عن عطاء والوجه الذي تبع ماذا؟ عليك. عليه وافقه وهب وافقه أبو الزبير وافقه عمرو بن دينار. الا أن عمرو قد اختلف ماذا عليه علي. عمرو قد اختلف عليه فرواه الحفاظ عن عمرو بن دينار عن جابر عن ابي بكر موقوفا وخالف ابن هؤلاء ده سفيان تمام ابن بن وشعبا لكن الذي نساخونه يكتبوا هنا انه قد مرده ايضا حيث قال وروي عن شعبه وروي عن شعبه وسفيان بن عيينه فصدر هذه الروايه ايضا بماذا مريض. بالتمريض وإلا كيف يقول الحفاظ ويقول خالفهم, خالفهم شعبه وسفيان من الحفاظ غير شعبه وسفيان من الحفاظ غير شعبه مريض. وسفيان ولكن لما صدره بالتمريض دل على أن هذه لا تثبت عن شعبه ومن مريض. وسفيان بن عيينه فما رواه الحفاظ انا عمل الدينار هو الراجح وهو الموافق للرواية من الأكثر فيكون المحفوظ ما رواه الحفاظ عن عبد الدينار موقوفا وأن ما روي عن شعبه وابن عينه مرفوعا الوجه هذا ليس صحيحا وعلى ذلك فيكون الثابت في هذه الرواية أنها موقوفة على أبي بكر من فعل أبي بكر ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما رجحه الدار قال ولا يصح عنهما الرافع يعني عن جبل ولا عن أبي بكر عفوا ليس عن شعبه ولا ابن عيينة والصواب قول من قال عن جابر عن أبي بكر من فعله يعني من فعل من أبي بكر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نكتفي بهذا القدر من شعبه سبحانه